قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا مِنَ الأرض أَمْ لهم شرك في السماوات آتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين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 وَإِذاَا تُطْل عَلَْهِم آياتُناَ بَيناتِ قَا الذيينَ كَفَرُولحَبقِلًَا م جَهُمْ قَالَ الذيينَ كَفرَولِحَبقِد م جَ أَهُم هذا سِحرُ مبين أم يقولون افتراه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 وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 وَهَذَا كِتَابٌ نَصَّدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم يحزنون. أولا أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أوزعني, أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ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 واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله إني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمركم لشيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا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 فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين